عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله, عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 سَبِأْ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب, يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبنا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 وقال موسى ان تكفر في وقال موسى تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فإن الله فان الله لغني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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم فردوا في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك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 إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد مَا وَرَائِهَا عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كسبوا عَلَى شَيْءٍ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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء, فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب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 إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني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 طيبة أصلها ثابت أَصْلُهَا ثابت وفرعها في السماء تأتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.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 ويضل الله الظالمين ويضل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 مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا, وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم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 الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين, وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم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 قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أ تكونوا تقولوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم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 إن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهّاد وتر المجرمين يوم مقرنين في الأصفاد وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهناء وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرات تغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن هو إله واحد وليذكر أولو الألباب سمع الله لمن حمده سبحان من تعطف بالعز وقال به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 ومن طاعتك ما تبلغنا به اعلى جنانك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً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 ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله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 إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولغير باب جودك لا تكلنا يا رحمن ويا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم, يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك الواسعة اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اغفر لنا يا ربنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين من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 اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل وباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق من النار اللهم بركب الفائزين العتقاء من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وذوي أرحامنا وقرابتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم اقرقابنا <تصفيق> من أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ والدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم تجاوز عن سيئاتهم اللهم بارك في أعمارهم وارحم اللهم من مات منهم اللهم ارحم من مات منهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم أعطنا ما في خواطرنا وما في نفوسنا في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين سبحان من أوقفنا بين يديه سبحان من وفقنا لذكره ودعائه إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا ترد لا خائبين ولا عن جنابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر